قال مالك والمرأة تحيض بمنا تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن كانت قد افاضت بعد الإفاضة فالتنصرت إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض هكذا يقول أي الثلاث المرأة تحيض بمنا ولم تكن قد طاف الطواف الإفادة تنتظر حتى تطرأ لا محالة هكذا يقول مين مالك والشافعي ومين وأحمد أحمد عندي رواية تحطها مع أبي حنيفة تمشي معهم لكن المقدم في مذهب أحمد إيش كالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنها حاضت عندما جاءت إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فعليها أن تنتظر حتى تفر وتطوف. حابسة ولكن عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد إيش على ما قدمنا في قضيته. قال وإن كانت قد أصبت بعد إصابة، إلى بلدها. إذا كانت الحيض بعد الإفاضة، إذن تنصرف إلى أهل إلى بلدها وليس عليها طواف إيش. طوافودا. قال قد بلغنا في ذلك رخصة صلى الله عليه وسلم يقول قد بلغنا في ذلك رخصة عن رسول الله اي في التي تحيض بعد طواف الافاضه هذه بنت ملحان وهذا حديث ابن عباس في عمومه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف هذه هي الرخصة اذن التخفيف ليس اسقاطا لطواف الوداع ولكنه ايش رخصه في حق الحائض والنفساء والرخصه كما تقدم لنا ايش اللين بعد الشدة اللين بعد ايش بعد الشده